لَيَشْتَوُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَا النَّارَ إلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَتَخَذَتُمْ عِيدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَيْسَ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانًا وذى القربى وذى القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيم الصلاة وآت الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون